حصريا على موقع نداء الإسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمره تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل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 وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ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 كيف أحوالكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم أهد قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك هذه محاضرة بعنوان الطريق إلى الجنة اللهم ارزخنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل يقول ربي وأحق القول قول ربي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ويقول ربنا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله فالمسارعة والمسابقة إنما تكون في سبيل ولذا فإن فإنه يجب أن يتضح في ذهن المسلم أن الجنة تحتاج إلى عمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة هذه السلعة التي تبغي شراءها تحتاج إلى السير إليها وكثيرا ما أكدنا على أن العبد سائر إلى الله من يوم أن سقط من بطن أمه على هذه الأرض وهو يسير إلى أن يسقط مرة أخرى في القبر اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة هذا السير أحد رجلين كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب طريق الهجرتين فمنهم من تعرف على الطريق إلى الله فعرفها وسار فيها وجعل كل يوم وليلة مرحلة وجعل الأعمال الصالحات مطية حتى وصل مكرما يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ومنهم من لم يتعرف الطريق ولم يطلبها وتنكر لها فتنكبها فهذا هو المهين الزليل ومن يهن الله فما له من مكرم ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا إخوتي في قصة عكاشة ابن محصن رحمه الله رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدخل من أمة سبعون ألفا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ثم دخل رسول الله بيته فخرج بعد ساعة فوجدهم يدوكون قال فيما قيل في السبعين ألفا فقال رسول الله صلى, عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون قال عكاشة أدعو الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت منهم فقام رجل آخر وقال وأنا يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة كثيرا ما يظن البعض أنه أن عكاشة قد فاز بضربة حظ كلمة واحدة اجعلني منه وأنت منهم خلصت لا لا لا لا لا لا لا لا إن ربك حكيم عليم حكيم بعلم عليم بحكمة سبحانه فهو يعلم من يصلح لماذا فعكاشة سار إلى الله طويلا وعامل الله كثيرا فلما أنبلغ هذه الدرجة ألهم الله نبيه أن يقول فقال ثم ألهم عكاشة أن يطلب فطلب فأعطي أرزاق وأقدار مش هي أرزاق وأقدار أمسك المؤمن غلاما له ليعاقبه، فقال له الغلام يا مولاي لو أن أحداً من لو أن أحداً غيرك أراد أن يعاقبني لتوسلت بك إليه، فكيف تعاقبني؟ قال انطلق إذن، فانطلق الغلام ثم وقف فالتفت فنظر. وقال يا أمير المؤمنين لست أنت الذي أطلقني إنما أطلقني الذي أجرها على لساني فالذي يجري على لسانك هو الذي يعطيك هو الذي يمنحك فيجري على لسانك أن تطلب ما يريد أن يعطيك سبحانه وتعالى ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنا لا أحمل هم الإجابة إنما أحمل هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه اللهم استجب دعاءنا وارحم اللهم الليلة جمعنا واكتب لنا في هذه الليلة الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب آمين إذن للجنة سبيل بعد أن وصف الله الجنة في سورة الإنسان قال في آخر السورة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا سبيلا طريقا الجنة لها طريق طويل ولابد أن تعرف معالم هذا الطريق لتصل يقول ابن القيم في طريق الهجرتين عليه رحمة الله لا بد للسائر إلى الدار الآخرة ولكل سائر إلى مقصد من قوتين قوة علمية وقوة عملية فلا بد لك من قوتين كقوة علمية وقوة عملية قال فالقوة العلمية كمصباح عظيم في يده يريه معالم الطريق ومعاطب الطريق والقوة العملية هي السير حقيقة ولابد من توازن القوتين فمن غلبت قوته العلمية قوته العملية فهو النفاق يعلم ولا يعمل ومن غلبت قوته العملية قوته العلمية ابتدع عمل بغير علم إخوتي إذا أردنا أن نسافر اليوم إلى مكة اللهم ارزخنا الحج والعمرة يسر لنا الحج والعمرة اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة ورزقنا الإخلاص في الحج والعمرة وتقبل منا الحج والعمرة إذا أردنا أن نسافر اليوم إلى مكة فلا بد من أمرين الأول إعداد الدابة التي تحملنا إلى هناك وأن يكون معنا الزاد البنزين والطعام والشراب وأن يكون معنا الدليل الذي يعرف الطريق هذه لوازم لأي سائر إلى مقصد فكذلك السير إلى الله يحتاج إلى أدوات أول هذه الأدوات المركب والطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام اللهم أصلح قلوبنا اللهم قوي قلوبنا القلوب إذا أردنا سلوك الطريق إلى الجنة الليلة، فلابد أن أسألك أولاً هل لك قلب أين قلبك يا عبد الله؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تفقد قلبك في ثلاثة مواطن في الصلاة وفي الذكر. وعند تلاوة القرآن فإن لم تجده فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك نصل الليلة المغرب وقرأ الإمام فمن يعمل مثقال زرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال زرة شرا يرا ماذا صنعت هذه الآية في قلبك اللهم اهدي قلوبنا يا قلت وهذا هو الفرق بيننا وبين الصحابة الصحابة رضوان الله عليهم كانت تنزل الآية فتهز قلوبهم هزا عارف الصدمات الكهربية تعمل ايه في في الجسد هذه الهزة في القلوب أليس عندما نزلت الآية التي تسمعونها كثيرا معظم الآية بيصلي بيها بصفة مستمرة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به إلا آخر سلط البقرة قالوا يا رسول الله نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها عمرك أحسست الإحساس ذا أنه لو حاسبك الله على ما في نفسك فأنت لا تطيق حسيت ذا فكرت فيه لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال أشهدك يا رسول الله أني أقردت ربي حائطي وكان له حائط فيه ستمائة نخلة ستمائة نخلة ستة مليون زي ستة مليون في الوقت ده ثروة الآية عمل مباشرة لن تنالوا البر حتى تنفقوا تحب. مما تحبون قال يا رسول الله إن حائل. بيرحاء أحب مالي إليه فهي لله الآيات تعمل في عملك هكذا في قلبك هكذا يبقى لك قلب أما إذا كنت تسمع وتنسى وتذنب وتنسى فأنا لك اللهم أحيي قلوبنا قد كان لي قلب أعيش به ثم ضاع مني في تقلبه ربي فاردده علي فقد أعياني في تطلبه القلوب تفر تضيع تضل تمرد تموت تؤثر. أين قلبك؟ هل لك قلب؟ أين قلبك؟ ابحث أخي أين قلبك؟ أين ذهب؟ هل أسلمته لامرأة؟ تلعب به هل أسلمته لمال؟ يرتفع ضغط الدم مع انخفاض البرصة وينخفض ضغط الدم مع ارتفاع البورصة هل أسلمته لشهوة فهو كل يوم في حال اللهم اهدي قلوبنا أين قلبك ايتي به وإن سألت كيف آتي به فلن يعطيك قلبك ويرده عليك إلا الله إلزم بدك في سجدة طويلة وتوسل صادق وإلحاح دائم وصدق من قلبك يراه الله يرد عليك قلبك وإلا فلن تنال لن تناله مرة أخرى بخوتي أولا القلب هو الذي يحمل في هذا الطريق أن يكون لك قلب ثانيا الزاد نقول في أصول الوصول إلى الله تعالى دوما في المعاملة السحب من الرصيد دوما في المعاملة السحب من الرصيد بمعنى أن عكاشة ابن محصن حين طلب كان له رصيد يطلب على أساس أن عكاشة ابن محصن أو أن السلاسة في الغار لما طلبوا كان عندهم رصيد رصيد رصيد إخلاص أن الرجل الذي قال إنما تبعتك لأضرب بسهمها هنا وأشار إلى حلقه كان له رصيد فأصابه السهم لم يجاوز موضع أصبعه هذا هو الزاد هذا هو الزاد زادك مع الله فلذلك لابد من جهد طويل في البداية لتحصيل الزاد أن تعرف ما يحبه الله فتفعله وما يكرهه الله فتكرهه وتتركه وتتجنبه فيكون ذلك لك رصيدا عند الله اللهم ارزحنا حبك كثيراً ما أتساءل عن قضية المحبة تظن ربنا بيحبك؟ هل تظن أن الله يحبك؟ تقول لي آه بيحبني طبعاً إيه الدليل؟ الحمد لله ربنا بيديني كل اللي أنا عايزه وهل هذا دليل حب؟ لما يديك كل اللي أنت عايزه يبقى بيحبك؟ ليس شرطاً فقد أعطى الله المؤمن والكافر البر والفاجر صح ولا لا ليس هذا دليل حب أمال إيه دليل الحب أسألك أولا ماذا فيك مما يحبه الله فيك إيه يتحب ربنا بيحب فيك إيه مما يحبه الله هو ده هو ده الدليل أن يخلق الله فيك ما يحبه لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأنه قال أهما خصلتان تخلقت بهما أم أن الله جبلني عليهما قال بل جبلك الله عليهما قال الحمد لله أن جبلني على ما يحبه الله ورسوله أن يجبلك على ما يحبه أن يخلق فيك ما يحبه أن يفتح لك أبواب الخير ويسرها لك ويحببها إليك يحبك ويغلق عنك أبواب الشر ويصرفها عنك ويبغضها إليه ويشغلك عنها يبقى كده بيحبك أما إذا رأيت أبواب الشر تنفتح لك وتدور حولك وتغطفك فهو الطرد والإبعاد أولا الدابة القلب ثانيا الزاد الرصيد ثالثا العلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا اللهم ارزقنا العمل بما علمنا وحين نتكلم عن العلم فالعلم قائد قال ربنا فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لزنبك العلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم أنا ومن اتبعني ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين اللهم اجعلنا من عبادك المسلمين العلم ولكن حين نقول العلم يعني اروح اشتري لي شوية كتب وعد اقرأ وذاكر هو ده الموضوع لا العلم ان تعرف ماذا تحتاجه لسلوك هذا الطريق تحتاج العقيدة نمرة واحد التوحيد معرفة الله دي بداية العلم أول خطوة في العلم اتنين أن تعرف نفسك اللهم قنى شر نفوسنا يا رب نفسك وانت لسه بقول في دورة العصر إن مش بس مطلوب منك تعرف هدفك وكيف تسير ده مطلوب منك تعرف انت فين عشان توصل واحد النهاردة بيقول لك انا عايز اوصل الفراوانية الفراوانية ماشي عايز اوصل الفراوانية تقول له ايه طب انت فيه صح ولا لا انت فين عشان اوصف لك توصل لكن يقولك طب انا مش عارف انا فين طب ده يوصل هي لابد ان تعرف نفسك ولذلك من عرف نفسه عرف ربه في ايه طيب اخوتي انا احبكم في الله لا بد أن تعرف نفسك وأكثر ما يضل الناس في هذا الزمان جهلهم بنفوسهم لسه كنا بنكلم مبارح على صاحبنا اللي لبسنا الضرسو ده ومش عارف عمل ايه ومسوي ايه فبقول له يا ابني نفسك مش نقصة غرور وعجب ورؤية نفس ما تدهاش الفرصة لها تتكبر وصلت لألس طب صل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنت تؤتى دائما من قبل نفسك ابن القيم بيقول إيه اسمع في كتاب الفوائد لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ثاني لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه فوقف بها عند حدها ولم يتعد طوره فلم يقل هذا لي وإنما علم أنه من الله فالله هو المان به ابتداءً وإدامةً فهو من الله وبالله ولله فليس فيه ولا منه ولا له ولا به خير البتة إلا أن يشاء الله له ذلك ليس بك ولا فيك ولا منك ولا لك أنت مين ولا حك يعرف مآمك إنما الذي أتى بك إلى هنا الله وأعانك ووفقك الله ويسر لك ودبر لك الله سبحانه وتعالى انت شايف اللقطة الاخيرة انك شفت البوستر في المكان الفلاني فجيت النهاردة دي اللقطة الاخيرة بس لكن لو علمت كيف رتب الله لك قبل خلق السماعات بخمسين الف سنة كيف يسوقك الى هنا لزاب قلبك حبا له إزاي خلق لك كل ذلك سبحان الله العظيم فلذلك اعرف نفسك يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم بل الله يمن عليكم أن هداكم يبقى أني من الواحد في العلم اعرف نفسك أن نفسك منبع كل شر ومأوى كل سوء وأن من طاوع نفسه أهلكته نفسه اللهم قينا شر نفوسنا يا رب اتنين أن تعرف ربك هو دا العلم الأول تعرف انت فين؟ وأن تعرف عايز توصل فين وأن نحدد الطريق من فين لفين أن تعرف ربك وسبحان الله العظيم التوحيد كلنا يحفظ التوحيد سلاسة أنواع توحيد ربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هذا العلم النظري التنظير العلمي مهم جدا أن تفهمه وأهم منه أن يبين منك في المواقف في المواقف يبان بقى أنت بتفهم توحيد ربوبية توحيد ربوبية توحيد الله بأفعال الله أنه ينزل المطر وينبت الزرع يحيي ويميت، يشفي ويمرض يعطي ويمنع يرفع ويضع ده توحيد الربوبية قول الربوبية الرب الذي يربي عباده توحيد الربوبية فلما أنت تعرف توحيد الربوبية وترى فإذا رأيت نيل الممالك أو شهدت زوال الممالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم فلن أعطي وفلن حرم فلن زيد وفلن سلب تقدير من؟ الله لما تبقى فاهم توحيد ربوبية تشوف كي تقول سبحان الله ابن القيم كنا بنقول النهاردة في منزلة التوبة في المدارج في منازل السائرين اللهم توب علينا اللهم توب علينا وعلى كل عاصم مسلم قال أن تنظر إلى الجناية والقضية إذ خلاك الله والذنب فتعرف مراد الله فيها أن تنظر إلى الجناية والقضية الجناية أنك عصيت والقضية أنك ستحاسب هذه المعصية مرفوعة لك أضية بسبب الجناية أضية في محكمة الجنايات اللهم عافينا ولا تبتلينا يا رب فتنظر مراد الله إذ خلاك وإتيانها ننظر لوئع في معصية وئع بقدر الله لو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا فت فكر إزاي وقعت لما لم يعصمك الرب قال فأول النظر لتعرف عزة الله في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وعفوه في مغفرته سبحان الله العظيم. يبقى لما تحس تبدأ تتفقد الأسماء والصفات. انت ماشي في الشارع وقعت عينك على امرأة متبجئة. الحمد لله الذي عافاكم وعافانا من هذا الأمر. يعني الحمد لله أنا من من يوم ما جيت الكويت لي أسبوع الآن ما رأيت في الشارع امرأة واحدة. الحمد لله. فقولوا الحمد لله. هذه نعمة تحسدون عليها الحمد لله رب العالمين. هذا شيء طيب جدا لكن مثلا اشتريت الجريدة فوقعت عينك على صورة امرأة واللي ولا قريت فيها نسوان طب جميل جدا أنت دخلت البقالة فلقيت وفتح التلفزيون وفي امرأة تغني في التلفزيون عينك وقعت عليها العين تزني وزنها النظر زعتها تتذكر اسم الله البصير شافك وتتذكر اسم الله الجبار المنتقم هي عقبك وتتذكر أهوال القيامة والميزان والصراط فترتعب ثم تتذكر اسم الله الغفور فيلين جلدك الرحيم الكريم التواب الحليم ثم تتذكر اسم الله الودود اللطيف المؤمن الكريم فتحب الله هو ذا هو ده علم التوحيد أن تستخدمه في حياتك مش أنك تحفظه نظري وكلام مش أن تدرسه فقط للرد إحنا ما بنقولش شي ده درسه هي الأهم نظريا أولاً لتستطيع تطبيقه بس يقول مش عشان بس تدرس نظري أو ترد بيه على المخالفين لا درسه ورد على المخالفين هذا واجب شرعي والعمل به الأوجب لذلك دايماً أؤكد لطلبة العلم أن طلب العلم وسيلة وليس غاية وسيلة لنعبد الله أن تعرف الله أن تعرف الله حقيقة يبقى أن أمر واحد أن تعرف نفسك اثنين أن تعرف الله بتوحيد ربوبية خالق بارئ فيتعلق قلبك به فتعبده بأداة توحيد الألوهية توحيد الألوهية بأفعال العبادة بتوحيد أسماء الصفات أن تعرف أسماء، الأسماء والصفات فتعرف أسماء الله وصفاته فتتعبد به ثم تبدأ تعرف طبيعة الطريق إلى الله نحن قلنا العلم كبإصباح عظيم يريك معالم الطريق ومعاطب الطريق قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن للإسلام صوا ومعالم كمعالم الطريق صوا صو يعني صوا جمع صوة والصوة هو الحجر الكبير الذي يوضع على أول الطريق ليحدده إن الإسلام يصوا ومعالم كمعالم الطريق صوا حجر عارف لما يكون في في الصحراء وفي مداء يوم يحطوا على أول المداء إيه؟ هي مداء الأول عارفينها ولا مش عارفينها؟ دباية اسمه. دباية دباية آه. دباية فيه دباية في الصحراء فتيجي على رأس الدباية ويضع حجر كبيرة كأنه يقول لك الطريق من هنا كذلك في الإسلام هناك صوة تقول لك ها الطريق من هنا الطريق من هنا البداية من هنا الطريق من هنا إخوتي أول الطريق أن تحب الله قل يا دا أنت جمت من آخر أول الطريق أنك تحب نعم إذا أحب قلبك ربك وتعلق به سرت على هدى وكيف نحبه أن تعرفه كل اللي يعرف ربنا يحبه أن تحبه لأنه الذي يستحق الحب لذاته جل جلاله سبحانه وتعالى فإذا أحببته في أول الطريق ودخل قلبك ودخل قلبك حب الله طهر هذا القلب وانطلق أما إذا شغل القلب بغير الله فقلما يصلح اللهم طاهر قلوبنا أما الكل شوي أقول لكم في قصة أصحاب الغار يا ترى أنتم عارفين قصة أصحاب الغار ولا لا كان ثلاثة ممن من كان قبلكم على سفر فأواهم المبيت إلى غار فنزلت صخرة فسدت باب الغار قالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله فتوسلوا إليه بصالح أعمالكم فقال الأول وقال الثاني قال الثاني اللهم إنك تعلم أنه كانت ليام ابنة عم وحبها قل يا شيخ الدكاترة بيقولوا علماء النفس بيقولوا علماء الاجتماع بيقولوا علماء التربية بيقولوا إن في فرق بين الحب الطبيعي حب الرجل لأولاده ولأبيه وأمه وحب الشهوة حب الزوجة وحب الشهوات الأكل والشرب والنوم والفلوس وبين حب ربنا وأنا أقول لك يا ابني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه سرحان في إيه يا عمي يا خال هو قلب واحد وهذا القلب كما أخبر النبي صلي, صلى الله عليه وسلم يملأ ويفرغ قال صلى الله عليه وسلم لأن يملأ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا فالقلب ده بيتملي ويتفرغ زي ما ابن القيم بيقول كل ما دخل فيه هم وإرادة وحب خرج منه هم وإرادة وحب فالحب اللي انت بتديه لأمك ولأبيك ولزوجتك ولأولادك ولأصحابك ولشهواتك إن لم يكن لله شغل القلب عن الله وصلت لا لسه طب صلي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم علمان يقولون التوحيد في المحبة له ثلاثة شروط الشرط الأول أن يسبق حب الله إلى قلبك كل محبة عشان كده قلت لك الأول خالص إيه الحب أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا فصادف قلبا خاليا فتمكن لما يجي يدخل حب ربنا على القلب قبل أن يعرف القلب حب أحد يملك حب الله القلب يتمكن بعدها ابن القيم في وصف المقربين في كتاب طريق الهجرتين بيقول إيه ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين في وصف المقربين وجملة أمر, وجملة أمر القوم وجملة أمر القوم أن قلوبهم قد امتلأت بمحبة الله فسرت في الدماء والعروق فلم يبقى عرق ولا مفصل إلا دخله الحب لما القلب يمتلئ بحب الله فلا يستطيع القلب أو تستنفذ محبة الله كل طاقة قلبك على الحب فلا تستطيع أن تحب تيجي تحب أي حاجة ما تقدرش لأن قلبك إيه؟ مليان مليان بحب الله فساعتها تيجي تحب زوجها ما ما تقدرش تحبها حب مجرد تحبها لله تيجي تحب أبك وأباك وأمك تحبهم لله وكثيرا ما قل صحيح هذه المعلومة التي يعلمونها لأولادنا في المدارس في المدارس يعلموا الولد أنت بتحب أباك لماذا تحب أباك لأنه ينفق علي ويعتني بي ويجب لي مدرسين ويجب لي هدايا ولماذا تحب أمك؟ لأنها بتغسل لي وتساعدني وتهتم بي وهي اللي ولدتني وحملتني يكبر الولد قالوا له حب أبوك عشان بيصرف عليك لما بطل أبو يصرف بطل يحبه حب أمك عشان بتعتني بي لما لقى واحدة تعتني بيه تانية بطل يحب أمه صح ولا لا ونزمه وكأن لم تكن لأنه تربى على كده أما إذا ربينا أولادنا لماذا تحب أباك لأن الله أمرني بذلك لماذا تحب أمك لأن الله أمرني بذلك فحبهما عبادة يفضل يحب أبوهم على طول ولا يستغني عنهما أبدا لأنه يعلم الوالد أوصت أبواب الجنة ويعلم أن الأم إلزم قدمها فسمى الجنة يبقى لله بعضنا يزعل لو مراته قالت له والله أنا بخدمك لله يزعل لله ليه بشحتنا لا إيه المانع أن تخدمك هذا أولى إذا خدمتك لله وده اللي بنقول بن ربي زوجتك على أن تحبك لله يدوم الحب في حضورك وفي غيبتك في غناك وفي فقرك في صحتك وفي مرضك ما هي اللي بتحبك عشان جمال عيونك يوم ما عندك تداغمس تشوف غيرك بتحبك عشان بتقول لا كلام حلو لو حد ثاني قال لا كلام حلو تحبه أما حين تحبك لله نريد أن نبني بيوتا على هذا حين تحبك في الله تحبك لله فإنها تتقي الله فيك سبحان الله العظيم عايز عيد الجملة دي تاني عملت لح على دماغي كلام مصطفى صادق الرافعي اللي ذكرناه أمس في قضية التقوى قال ولهذا يخلق الله الصالحين اسمع ولهذا يخلق الله الصالحين ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض فكما يصرف المرض عن الشهوات ويجلب الانكسار في القلب فكذلك التقوى واضح ولا ترجم ترجم تدفع كام الصالح على النبي نحن لا نقبض إلا الصلاة على النبي فقط اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربما سبحانه يخلق الصالحين ويمرضهم بالتقوى فتصبح التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض شوف لما واحد يبقى مريض وتقول له كل يقول لك مليش نفس وارد اللفظ ده عندك ولا مش وارد في العمية عندنا ماليش نفس ماليش نفس أكل هو مش مش بيقاوم إنه ما يكلشي أنا صايم لا ده هو ملوش كذلك التقي لما تيجي واحدة متبرجة قدامه هو مش بيقاوم عشان يلفد بصره مش بيقاوم عشان يغض بصره وإنما هو قول ملوش نفس أرفان من الأشكال دي مريض بالتقوى يقول إيه مصطفى صادق الرفي كلام خطير جدا يقول إيه يقول إيه مصطفى صادق الرفي إذا أديب مش شيخ على فكرة يعني لكن أحياناً ربنا بيوجه بعض الناس كده معاني عجيبة جدا فبيقول إيه كتاب وحي القلم يقول إيه وتفقد الشيء ما هو به شيء سبحان الله العظيم لما يبقى الإنسان مريض بالتقوى التقوى دي تخليه ينظر للأشياء بما فيها من الحق لا بما فيها من الباطل تفقد الشيء ما هو به شيء يعني إيه قلنا مبارح برضو أنها تخلي الفلوس ملهاش لهاش قيمة تفقد الفلوس قيمتها الشرائية تصبح الفلوس في إيده وراء ما بتمثلش بالنسباله شهوة ولا هم بصورة أوضح تفقد الشيء ما هو به شيء احنا محتاجين النهاردة عربية نصل بها إلى المسجد وإلى العمل وإلى كذا بس لما يبقى تقي تبقى العربية بالنسباله قطعة حديد دابة زي الجمل زي الحمار بس مش اكتر ما تفرقش عنده بقى العلامات اللي قدام هي مركة ايه ولا ايه ولا ايه مش مش ده موضوعه موضوعه انها ايه دابة دابة فالتقوى اصابة كاصابة المرض تزهد في الاشياء وتفقد الشيء ما هو به شيء هو هي دي قضية أنك حين تسير إلى الله تبقى عارف طبيعة الطريق طبيعة الطريق إلى الله أول حاجة في طبيعة الطريق أن الطريق طويل فلا بد أن توطن نفسك على الصبر. ولما يقولوا من استطال الطريق ضعف مشيه. لما نكون جايين من المطار وريحين الجهرة, الجهرة هو لسه الفندق يحس ان الطريق طويل جدا لانه استطال الطريق فيبدأ يضعف مشيه. السرعة تخف لكن وهو رجع لبيته السرعة بتزيد ما بيستطلش الطريق عندنا في الفلاحين مثل يقولوا ايه مصر ما تبعدش على حبيب بمعنى ان العايز يروح لحبيب ما يبقاش المشور بعيد عليه ولو بلغ الطريق الاف الاميال لما تمشي في طريقك إلى الله لا تستطيل الطريق واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين الموت حتى يأتيك اليقين اليقين هنا يعني الموت لحد ما تموت تظل سائرا ومستقيما وثابتا وراغبا ولا يضعف مشيك ابن الجوزي في صيد الخاطر يقول كلمة حلوة أوي يقول وآه لخوف أن تصل المركب ثم يأخذها عند البر الجر اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راضٍ عننا الخوف أنك تفضل ماشي وعند الوصول تزل أو تضل في الآخر خالص إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبط عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخله. إحنا قلنا العلم بيوريك عكسين، صوت الطريق على معالم الطريق. وآفات الطريق دي من آفات الطريق تم ازاي يحصل ده واحد ماشي طول عمره ربنا ويجي في الآخر يكفر ويضل آه وارد ممكن آه ممكن ايه السبب قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتب دائع الفوائد حذاري حزار من أمرين أن ترد الأمر لأول وهله لمخالفته هواك فتعاقب بتقليب القلب عند الموت قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبوصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون واحذر أن تؤخر واجب الوقت أن يدخل واجب الوقت وأن غير مستعد له فتعاقب بالتسبيط عن فعله والتخزيل عن تحصيله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 حكتي إياك أن ترد الأمر لأول وهلة لمخالفته هواك جاءك الأمر من الله فعلم أنه لا إله إلا الله يبقى الأمر الأول العلم ثم ترد له علم إيه أهم من العلم العبادة لمخالفته هواك لأن ده جاي على هواك فتعاقب بتقليب القلب قالك الأمر قال سبحانه وتعالى قل للمؤمن عوذ بالله من الشيطان يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاب بهن الأمر الأول وأهله يدنين عليهن من جلاب بهن الإدناء غطوا جسمهم تماما كله تقول لا الشيخ فلان قال أو الشيخ علان قال أو المذهب الفلاني بيقول أو الرأي الفلاني فيه كذا لهواك اسمعون يا إخوة وأنا والله بحبكم في الله عليكم حريص ولكم ناصح أمين في فرق هناك فرق بين أن ترد الأمر بعلم ل. حاجات عجيبة يقوموا في أوقات عجيبة كده يشغلوا الناس وعد ياه وكل آم كل ناس بصت عليه خليكم عايق اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فرق بين أن يأتيك الأمر فتدرس القضية بعلم وإنصاف وتقرأ المذاهب وتقرأ الأقوال ثم تعتقد قولا سبقت إليه هو الحق تسير عليه هناك فرق بين هذا وبين أن تنتقي ما يوافق هواك فتتبع ما يوافق هواك وصلت ولا وضح أكثر طب صلي على رسول صلى الله عليه وسلم هناك في مسألة النقاب لما حد يجي يتكلم في النقاب يقول في قولين إنه مستحب وإنه فرض فيش غير كده عند السلف بعضهم قال مستحب بعضهم قال فرض أنت بتقول مستحب بناء على إيه أنه جاي الكلام ده على مزاجك وعلى هواك ولا بتعتقد مع الأدلة وكلام العلماء أنه هو فعلا مستحب مش اعتقاد ده أنت بس بتدور على الأسهل نهارضا متكلم عن فوائد البنوك الربوية الربا بعضهم قال ينفع لا فوائد المنوك دي مش ربا وبعضهم قال ربا أنت بتنقي بناء على علم ولا على هواك على مزاجك اللي بيريحك اللي جاي على رغبتك الله يعلم أنت اخترت بناء على ماذا بناء عليه أن الذي يختار على هواه يعاقب بتقليب القلب عند الموت مش على هواك التانية احذر أن يدخل واجب الوقت وأنت غير متهيئ لفعل العشاء هتأزن جاهز للصلع جاهز للوقتي لكن بكرة هتبقى نايم بين المغرب والعش مفيش قامل جا... مش قاهز فإذا لم تتهيأ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاسهم من أخوة في الآيات في القرآن كره الله بعاسهم. إن بعاسهم ده طاعة خرجهم في سبيل الله الجهاد فكره الله طاعتهم شوف لما تبقى بتصلي والله يكره منك صلاتك شوفت الخطر ده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اسمع الآية عشان الأزان يقول ابن القيم وحذر أن يدخل واجب الوقت وأنت غير متهيئ لفعله فتعاقب بالتثبيط عن فعله والتخذيل عن تحصيله قال تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا اثنين ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أوه. أول مرة قعدوا مرة فعاقبهم الله بلن مرتين خلي بالك مرة إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقال لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا قعدوا مرة فعوقبوا بلن مرتين فحذر أن تقعد فتعاقب هذه من قواعد وضوابط ومعالم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى نعود مرة أخرى لنقول أن من أهم هذه المعالم الصبر قال سبحانه وتعالى فاعبده و... واصطبر الطه الزيادة هنا دي على الصبر قالوا زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى فاعبده واصطبر لعبادته إخوتي في الصلاة نحتاج أن نركع ونصبر نصبر على الركوع ونسجد ونستبر في السجود عشان نلحق نقول لربنا حاجة نحتاج أن نقرأ ونستبر في القراءة لنفهم ونتدبر ونركز نحتاج أن نصلي الصلوات الخمس ونستبر الأيام والليالي حتى تؤتي هذه الصلوات ثمرتها ما زال في المحاضرة كلام كثير ولكني أختصر في النهاية بنقطة واحدة الاستعداد للتضحية إنه ينبغي أن يكون عندك هذا الاستعداد في قلبك أن أو لي اللهم صل على محمد صلى الله عليه أن يكون عندك استعداد لأن تضحي. عندك استعداد أن تضحي بمالك وبصحتك وبروحك وبوقتك وبزوجتك وبأولادك وتضحي بكل شيء في سبيل أن تصل إلى الجنة أن يكون عندك هذا الاستعداد قال سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يعني لو وقف بينك وبين الجنة في الطريق إلى الجنة حائل أياً كان هذا الحائل تضحي به للوصول إلى الجنة اللهم ارزقنا الجنة فإن كثيرا من الناس ساروا في الطريق إلى الجنة ثم انقطعوا في بعض الطريق لعدم استعدادهم أن يضحوا فيؤثرون شيئا على الله أو أحدا على الله المطلب أنك تضحي أن يكون عندك هذا الاستعداد لست مطالبا تضحي ابتداء ولكن إن كان لابد للوصول إلى الجنة من التضحية بهذا الشيء فلابد أن تضحي بكل شيء مهما كان هذا الشيء وجود هذا الاستعداد في قلبك يجعلك دائما تعرف الأولويات الخناء النهاردة في الأولويات وجود الاستعداد التضحية والذي يجعلك تحدد الأولويات أما تحديد الأولويات على اشتراطات سابقة أنك لا تضحي بكذا ولا بكذا فهذا باطل عند الله كما قال الفرار إلى الله قال سبحانه وتعالى ففروا إلى الله. قال الفرار إليه على شرطه لا على شرطك. كما يريد لا كما تريد. نسأل الله جل جلاله أن يكتب لي ولكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام wwwislam